Şehadat Allah'ın Muhareremi terk ederler, fakirler, اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله لك اليوك كله لك الخلق كله بيديك الخير اللهم لك الحمد حمد فما يمضي يا جلال رشيك وعليم لك الحمد الذي تقول وخير مما يقول اللهم اشتغل على محمد وعلى وعليه فما على الراحي وعلى الراحي اللهم صل على ابراهيم وعلى آل ابراهيم كما على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد يا من الله يا من الله يا سنن الله سنن الله يا ذكر الله ذكر الله يا رياض الله رياض الله يا كريم يا حسنة العالب يا خاشق الغلاق يا عليم الرجاء يا عول الضحفاء يا مدد الهلكة يا هنجة الهرماء يا رحصة يا غزمرة يا يا مرحلة يا يا ممين أنت الذي سدد لك سواد الزيت وضضرنا وشحار الشمس ونور قبل وقفل قشد يا الله أن الله لا شريك له نسألنا عن تشلي و رسول الله تبارك و تحنك و لا سيدنا مولانا عبدك و رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى على آله و أصحابه المعين يا رب يا رب يا رب ربنا ظلمنا عن تسلنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا وكن معنا يا رب العالمين Bir ظلمنا انفسنا وان بأريج في لقاب الشعراء وبديم الله الله بارج في لقاب الشعراء وبديم رمضان الله الله ربنا إننا عبدنا بس لنا جلنا ربنا بس لنا علاجنا ربنا إننا عبدنا بس لنا جلنا ربنا ربنا وَمَشَائِدِنَا وَيَا جَمِيلُ ذُلْجَو رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ بِالْإِيمَانِ آمِينَ أَلَا تَعْلِشِ يَدُ الرَّحْمَنِ الَّتِي هِيَ رَبَّنَا إِنَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّكَ تَرَى مَكَانَنَا وَتَسْمَعُ كَلَامَنَا وَعَالِمُ السِّرِّ وَالْأَلِيَاءِ إِنَّكَ فعلم ما في نتوتنا تنفلنا ننوبنا أسلم إيمانا يمحجر قلوبنا ويقينا صالحا حتى نعلم أن لا يشيبنا ما تكدرنا وإنه من المعيشة لما قصدنا اللهم وزينه في قلوبنا اللهم الله على سيدنا محمد وعلى اله اللهم لك بيننا وبين خطاياه كما وعدت بين الفلكين اللهم صل على سيدنا محمد حبيبنا كما يخطو الثور الأبيض من دمشق اللهم لنا شكر إبلاع إبلاع. اللهم املأ القلب الشجعه والعفته والامانه وحسن الخلق وجهاد القدم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من رب آخر وما شاء الله طاب عليه اللهم ارحم محمد الله وعليقون كتابة ولا كتابة وأقول لهم أن يشكرون يعطيك الذي يعطيك عليك وهم يحبون يعطيك الذي يعطيهم عليك ربنا اكترني ولبالدي وللمؤمنين اليوم الله صل على سيدنا محمد الذي لا أحد يقدرنا وعن امتنا ونا ووقتنا ونعوذ بعونك انتم تعالى نحفظنا ربنا نجاه ربنا من اسرائيل دين ابي صلى الله عليه وسلم رسولنا الله ये देश है पूरी पूरी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 <laughs> That's what you like. ये आदमी मेहनत अल्लाह Ali menderes için Allah, şu mamak, أنتو تعرفون أن على الناس عالم لغة الإسلام، على جيرانكم، جوجو من أهل الإسلام، الله جل جل هو الحافظ، ويجعل منكم من أهل العلم، امین परेशानियों مشکل جس جس ٹائم کا خدمت ہے اس کا ماں کو نہ محنت کی اور खुशहाल है खुदा जो ये अनवानों जो खुश लोग कहे अपने कर्म से माफ़ करें आमीन कोई भी जो मायसे तेरी कभी से उंजदा जो तो अब और ब्रह्मा तथा बेआदाई फरमाना या अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ बलशान हरम اے حیران रगों में जवान में हरकत दे जान के तुम्हारे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 जीते हुजूर عليهم जाएं ऐसे के सोया न सीधे तो शिद्दत से शुक्र मना का शरीक है और के साथ Maalesef herum koptu. Anma hermaalesef herum जो ये जिना चाहता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 ama selam